وَمَن تَتَّقِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَدْعُ فَهُوَ لَّكُمْ وَ Allah يا أيها الذين آمنوا أطلعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم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 لا لا يعلم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو علم لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Terima <Sess> kasih <Sess> <Sess>